وإذا نَادَيْتُمْ إلى الصلاة اتَّخَذُوهَا هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يَعْقِلُونَ قل يا أهل الكتاب هل تَنقِمُونَ منا إِلَّا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مسوبة عند الله ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر منكانا واضل عن سواء السبيل وإذا جاء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 لبيئس ما كانوا يعملون، لو لا ينهأهم الرّبانون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السُّحت، لبيئس ما كانوا يصنعون. فقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم بِمَا بما قالوا بل يدهم بسوطان ينفق كيف يشآ ولا يزيدا منه من ربك طويانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب فأهى الله ويسعون في الأرض فسادا فالله لا يحب المفسدين